قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا أ بياتنا وهم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا إلا أن قالوا ل أن إنا كنا ظ موسوعه ي ن ف ل النابلسي ذ ي أ ن ف للعلوم ن ن ق ص ع ي ه م ب م ا ك ل ا ظائبين و ا ل ا م ي ه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن خسرون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 إلا إبليس ل م ي ك ن من ا ل س ا ج د ي ن ق ا ل ما م ن ع ك أ ل ا تسجد إذا م ر ت ك ق ا ل أ ن ا خير منه خ ل ق ت ن من ن ي ا ر وخلقته م ن ط ي ن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 لفضيله م ص ر ا ط ك ا ل م س ت ق ي م ث م د راتب خ ل ف ه م و ع ن ي م ا ن وعن ه م م ش ا ئ ل ه م ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم, لأملأن جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا آ د م اسكن ن ت وزوجك ا ل ج ن ة فكلا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 وطفقا عليهما من ورق الجنة وناداهما ف ف ق ا ا ي مِنْ الْجَنَّةِ وَرَقِ ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقلكما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 يَا بَنِي آ د م خ و ا ز س و ع ك النابلسي للعلوم الاسلاميه س ر ف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 بغي بغير الحق وأن ت شركه الهدى شركه دعويه ا على ا ل ل ه م ا لا ت ع ل م و ن ولكل أ م ة نجل ف إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آ د م إ م ا ياتينكم رسل منكم, رسل منكم يقصون عليكم ف موسوعه النابلسي للعلوم ا ا ل ا و ا س ت ك ب ر و ا ع ن ه ا أولئك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ه م ف ي ه ا خ ا ل د و ن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 كلما دخلت أ م ه اللعنه اختها حتى إ ذ ا ا د ا ر ت و ا فيها جميعا قال تخريهم ل أ و ل ي ه م ربنا هؤلاء يضلونا ف آ ت ه م عذابا ضعفا من النار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 لقد جاءت ر س ل ر ب ن ا ب ا ل ح ق و ن و د أ ى شركه دعويه أ و ر ث ت م و ه ا ب م ا ك ن ت م ت ع م ل و ن و ن ا د ى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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل ا خ ر ة كافرون وبينهما حجاب وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب ا ل ج ن ة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب الجنه انا فيضوا علينا, علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين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 م و س ر ب ن ا ب ا ل ح ق فهل ل ن ا من ش ف ا ل ف ي ش ف ع و م ا ل ا أو نرد ف ن ع م ل غير ا ل ذ ي ك ن ا ن ع م ل قد خ س ر و ا أ ن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 ادعوا ر ب ك م تضرعا و س و ن ه ل ا يحب ا ل م ع ت د ي ن و ل ا ت ف س د و ا ف ي ا ل أ ر ض ب ع د إ ص ل ا ا ح ه و ا د ع و خوفا و ه ط م ع ا إن رحمة ا ل ل ه قريب من ا ل م ح س ن ي ن و ه و ا ل ذ ي ي ر س ل ا ل ر ي الله ح ا ر ح م ت ه ح ت ى إذا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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني, ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ و ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون أ و عجبتم و ان م ن ربكم ع ل ى ر ج ل ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا و ل ع ل ك م ترحمون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 فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب ن ل ي م واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض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 أ ت ع ل م و ن ان صالحا مرسل من ربه قالوا إ ن ا بما أ ر س ل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آ م ن ت م به كافرون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 أ خ ر ج موسوعه م ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه إلا ا م ر الغابرين أ ت كانت ه من و أ ط ر ن ا ع ل ي ه م م ط ر ا ف ا ن ا ق ب ة ا ل م ج ر م ي ن و إ ل ى م د ي ن أ خ ا ه م ش ع ي ه ا قال يا و م ا ء الله م ا ل ك م م ن إله غيره قد ج ا ى م ن ربكم ف أ و ف و ا الكيل و النابلسي م ي ز ا و ل ت خ س ا ن ا للعلوم ا تفسدوا أ ا ا ل ا س ل ك م ي م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 「私の思 ي ش ا ء إلا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 الذين كذبوا شعيبا ل كأن م ي ن و ا ف ي ه النابلسي ا ذ ي ك ذ ب و ش ع ي ا كانوا ا هم خ ا ر ن ف ت و ل ى ع ن ه م و ق ا ل يا ق و م لقد بلغتكم ر س ا ل ا ت ونصحت ربي فكيف لكم آ س ى ع ل ى ق ا م ي ن وما يغنوا أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نبي إن الا اخذنا أ ه ل ه ا ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يضرعون ب م و ن و ع ه ا ل ن ا ل س ي ئ ة ا للعلوم ح ح س ن ة ت ف ا ل ا س ل ا م و ه اسماء ف أ خ ذ ن الله ه وهم م بغتة ا يشعرون و و ن أ ل ا ل ح ر ن ى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم, لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل القرى أ ن ياتيهم ب أ س ن ا بياتا بياتا وهم نائمون أ و م ن أ ه ل القرى أ ن ياتيهم ضحا م و ن و م ع ه ا ل ن ا ب ل ا ي ا ا م مكر ن ل ل ه إ ل ا ا ل ق و م ا ل خ ا س ر و و ن أ ل م ي ه د اسماء ل ذ ي ن الله ا أن ل و و نشاء ص ب ن ه بذنوبهم م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 موسوعه ه النابلسي م د ا ئ ح ش ي ياتوك ن ك ا ح ع ل م وجاء ا ل س ح ر ة ف ر ع و ن ق ا ل و ا م ا ل ا إن س ل ا ل ب ي ن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 به قبل ل أن آذن ك موسوعه إن النابلسي م د ي ة ل ت خ ر ج منها أ ه ا ف و ف ت للعلوم م و ن أ ق ط ن أيديكم أ و ر ج من الاسلاميه ف ث أ ص ل ب ن أ ج م ع قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا أ ن ا منا ب آ ي ا ت ربنا لما, لما جاءتنا ربنا أ ف ر غ ع ل ي ن ا صبرا وتوفنا م س ل م الملأ من قوم م ي ن فرعون وقال أتذر و س ى و ق و م ه ل ي ف س د و ا ف ي ل ه غير د ك و آ ل ه ت ك ق ا ل س ن ق ت ل أ ب ن ا م ه م و ن س ت ح ي ي ت س ا ه م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 وقالوا مهما تاتنا به م ن ا ي ة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع, والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى مجرمين وقع عليهم يا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 「今日も一緒に生きている」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 ك موسوعه ا ل ا ل ن م ا ب هم ف ي ه و للعلوم ن الاسلاميه م و س و ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن و إ ذ ا جيناكم من ي ل ف ر ع و ن ي ل و م و سوء ن ك م ا ل ع ذ ا ب ي ق ت ل و ن ن أ ب ا ء ك م و ي س ت ح ي و ن ن س ا ء ك الله الحسنى موسوعه ا ل ن ا ب فتم م ي ق ا ت ربه ل ب ع ي ن ل ي ل و ق ا ل م و س ى ل أ خ ي ه ه ا ر و ن اخلفني في ق و م ي و أ ص ل ح و ل ا تتبع سبيل ا ل م ف س د ي ن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر اليك قال لن تريني و لكن انظر ن ا الجبل فان استقر و مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا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 إليه. قال ابن أ م إن ا ل ق و م ا س ت ض ع ف و ن ي و ك ا د و ا ي ق ت ل و ن ن ي ف ل ا تشمت ب ي ل ع د ا س و للعلوم ا ت ج ع ن ي م ا ق ا ل ظ ا ل م ي ن ق ا ل س م ا غ ف ر ل ي و ل أ أ خ خ ي و د ل ن ا في رحمتك وأنت أرحم وأنت ا ل ر ا ح م ي ن ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله ة في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثم تَابُوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لَغَفُورٌ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 م ن س و ع ه ا ف ت ن ت ك تضل ب ه ا م ي تشاء و ت ه د م الاسلاميه أنت ن ا ا س م ا ر ا ل غ ا ف ر ي ن واكتب َُْْ لنا ََ في ِ هذه َِِ الدنيا َُّْ حسنه َََ وفي َِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ إ ِ ن َّ ا هدنا ُ اليك َْ قال ََ عذابي ََُ ص ِ ي ب ُ به ِِ من َ اشاء َ ورحمتي َََِْ وسعت ََْ كل َُّ شيء ٍَْ ف َ س َ أ َ ك ْ ت ُ ب ُ ه َ ا للذين ََِِّ يتقون َََُّ ويؤتون ََُ الزكاه ََّ والذين َََِّ هم ُ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا يؤمنون َُُِْ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 موسوعه النابلسي ح للعلوم ن ا ل ا س ل ا م ي ن ا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 قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا, أنجينا الذين ينهون عن السوء و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرضها بلدنا ويقولون سيغفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ياخذوه أ ل م يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا, يقولوا على الله إ ل ا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل ا خ ر ة خير للذين يتقون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 ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها أ و ل ئ ك ك ل ن عامب ل ه م أ ض ل أ و ل ئ ك هم الغافلون ولله ل س م ا ء موسوعه ا و ذ ر ن ا ب ل س ي ن للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل م ه ا ك ح س ن ى فادعوه بها و ن ر و ا م ل ذ ي ن يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا ب يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 إن ه و إ ل النابلسي نذير مبين للعلوم ا خ ل ق ا ل ل ه م ي ء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 قل ا ه م ا علمها عند الله ولكن ا ك ث الناس لا يعلمون قل لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن يعلمون الناس لا يعلمون قل لا أكثر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 وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمغوت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ي س ت ج ب لكم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 إلى الهدى لا ي س موسوعه ع ت م وهم ينظرون إليك ل ا ي ب ص ر و ن خذ ا ل ع ف و وامر ب ا ل ع وأعرض عن ر ف ا ل ج ا ه ل ي ن و إ م ا ينزغنك من ا ل ش ي ط ا ن نزغ ف ا س ت ع ذ ب ا ل ل ه إنه س م ي ع عليم